والسماء ذا في الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة تاهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للتائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقين وفي أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ فو رب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثلما أنتم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل ثمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجت منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صروة فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إن هو الحكيم العليم.